أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحد بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم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 117. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون مَا وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إننا وجدنا آباءنا على أمّه إلا ما على آثارهم مقتدون. قال أول جئتكم بأهدام مما وجدتم عليه آذاءكم. قالوا إن بما أرسلت به كافرون.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 117. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون 118. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم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 ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعل ما لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسورا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين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 أو تهدي العمي ومن كان في ظلال مبين، فإنما نذهب بك فإننا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإن عليهم مقتدرون.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 إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومفلا للآخرين ولم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 114. لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصذنكم الشيطان 117. إنه لكم عدو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 هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينفعون قون إلا استعت أن تأتيهم ضغتة وهم لا يشعرون الأخلاق يومئذ بعضهم لبعض عدون إلا المتقين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 بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة 119. التي أورثتموها بما كنتم تعملون 110. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون.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 فأصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون